يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا اللي قَلِيلًا نِّصْفَهُ أَوْ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا فَتَبَيَّنْ وَقَدْ بَلَغَ مِنَ الْأُكْدِ إِلَىٰ أَمْزِجِ عَمَلَكَ وَقَدْ ظَلَّ الْقُرْآنُ لَكَ رَتِيلًا إِنَّ قيلة إن كف النال سبحوا قيلة واتكل اسمك وتبت الليل تبتيل رب المشي والمضب لا إلَّا إلَّا الله الدخيل واصبر على كما أنهم فطم كانوا عنهم فولا إنه علي فمن شاء والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحسروا فتاة عليهم فقرروا ما فيسر الله All right. <laughs> وَاسْتَغْفِرْنَا <تصفيق> وَاسْتَعِينْنَا